Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani r-Rahim. Al-Haq, ma al-Haq? ma al-Haq?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 سخرها عليهم سبع ول ثمانيه ايام حسوما فترى القوم فيها صرعا فترى القوم فيها صرعا كانهم احجاس نخل خاويه فهل ترى لهم من باقية وجاء فِرْعَوْنَ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُعْتَفِكَاتُ بِالخَاطِئَةِ فَعَصَى رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ إِنَّ لَمَّا طَغَى الْماءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا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 أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أُوتِي كتابه بيمينه فيقولها قرأوا كتابه، إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا اسلفتم في الايام الخاليه وان ما من اوتي كتابه بشماله فقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادري هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله <ذرعها> ذراعها 70 <فسلكوه> <إن> هو كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هنا حمين ولا طعام إلا من يسلم لا يأكله إلا الخاطئ